أبكي علي واشتاق لي بعد إيه بعد, إيه بعد إيه أبكي علي واشتاق لي أنا حبيت لي ضيعت لي ضيعت لي يا ما قلت لي عيني ساعة الفراق خليك شوية يا ما نداني بدمعه في الوداع وترجى فيه لدي عيني ساعات الفراق خليك شوية يا ما نداني بدموع في الوداع والتراجع في اللي فارقته لي To le, habbi to le, le, le. دار حبه حتى عن حبيبه واللي قلبه من عذاب الحب دائب واللي دار حبه حتى عن حبيبه واللي قلبه من عذاب الحب دائب بس املي اللي ما سمعتش علي, علي يا ما قلتلي عيني سعت الفراق خليك شوية يا ما نداني بدمعه في الوداء وترجى فيه يا ما قلت لي عيني ساعتي الفراق خليك شوية يا ما نداني بدموع في الواد وترج في اللي To le, daya to le, habbi to منه وابعد عنه هو أفضل وحدي آخر عمري مستني يوم يوم من عمري بهرب منه وأبعد عنه هو أفضل وحدي للآخرة عمري مستني تقابلنا في الحياة على الود والحب مفترقنا كل واحد في طريق خالي طويل حتى ما عرفتش ساعتها قلت قلت يا ما قلت لي عيني ساعة الفراء خليك شوية يا ما نداني بدمع في الوداع وترقى فيه يا ما قلت لي عيني ساعة الفراء خليك شوية يا ما نداني بدموع في الواد وترج في اللي فرقت اللي ضيعت لي اللي فرقت لي اللي ضيعت لي فرقت حبيته ليه ليه <تصفيق>